111. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 113. ربه أني مغلوب فانتصر 111. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 112. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 113. وحملناه على ذات ألواح ودسر 111. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 112. ولقد تركناها آية فهل من مدكر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان ونذر 112. إنا أرسلنا عليهم ريحا فِي في يوم نحس مستمر 113. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 114. فكيف كان عذابي وندر 115. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 119. كذبت ثمود بالنذر 110. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه 111. إنا إذا لفي ضلال وسعر 112. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 113.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 111. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 113. كذبت قوم لوط بالنذر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 111. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 112. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 113. فذوقوا عذابي ونذر 114. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 111. ولقد جاء آل فرعون النذر 112. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر مِنْ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 111. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 114. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر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 وَكُلُّ وكل صغير وكبير مستطر 113. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر